لَهُ دعوةُ للحقِّ وَالَّذينَ يدعونَ مِن دونِهِ لا يستجيبونَ لهُم بِشَيءٍ إِلاَّ كَبَاسِقِ كَفَئهِ إِلى الماءِ لا يستجيبونَ لهُم بِشَيءٍ إِلاَّ كباسق كوَيْكَفَيهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ وَمَا هُوَ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ